وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان.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 اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَغْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَغْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ ر و به إنما أتموذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أمث وما تضيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال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 لا يستجيبون له بشيء، لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاء، ليبلغ فاء وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ظلام، وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طَغَوْا وَكَرِهوا ظِلالَهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها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 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ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 قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بر وحمة قل هو رب لا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 له هدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبه.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 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلَهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما أعبد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءه بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم مالك من الله من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 والكتاب وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفّى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفّى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عِدَّه علم الكتاب